وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه هَيْمَنْتُمْ بَالِغًا طُونَ فَمَا ثُغْنٌ نُذُ ذُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُو دَاعٍ إِلَى الشَّيْءِ نُكُرٌ وَشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَقُولُونَ مِنَ الْأَرْضِ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 وفجرنا الأرض عنونا فالفق الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان وَلَقَدْ تَرَكْنَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عِلْمُ رَبِّكَ وَنُذُرُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذؤ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نقل مقعب فكيف كان عذابي ونذؤ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فذَبَ بَدمُودُ بٍُِذُذُ فَقَا أَبَشَرًَا مِن مِ وَاحِجًا ل نَّدَ بُهُ إِ إِذلَ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 ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعطى فكيف كان عذابي اننا اوسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتض ولقد يسنا القمر ان للذكر فهل من مدكر كذبت قول صنب من نذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل نوت نجيناهم بسحر نعمة كَذَلكَ نَجِزمًا شَكَ وَلَقَدئ ذَرَهُ بَطُ شَتَن فَْلتَمَا رَب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 کلمح بالبصر ولقد اهلتنا اشیاعتم فهل من مدكت وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير إن المتقين في جنات ونهوا في مقعد صدق عند مليك مقتدد